أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم sekali شيناهم فهم لا يبصيون <تصفيق> وسوى نحن نحو الموتى ونكتب قدموا لشيء أخيناه في إمامهم <السؤال> إن لم تنتهوا لنعود منكم <تصفيق> اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون بِنِى اَلَمَ تُبْرِ بِقُمْ Oh nes đau biết được cùng nghĩa đau Boy, down. like wow. की غَاوَامُ الظُلُمَاتِ وَالظُلُمَاتِ وَالشَّمْسُ قمر قدرناه منازل حفاف نسبحون لشيش يا لن نوردكم فلا صار يخوله الله ويقول ve <gülüyor> la 111. إن أصواب الجنة اليوم في شغل سلام من ق وأنعبدوني هذا صراق مستقيم وأخواهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أغذلهم بما كان فلا man strength if you قولن لي فاني <تصفيق> أن يقول له كن فيقوم a uh -huh. ثم كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا Yep, no. Yeah, yeah, yeah. ورأيت الناس يدقلون في دين الله أفواجا فسبح بحف ربك واستغفره إنه كاف لَوٰى <تصفيق> بَسمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ <تصفيق> تسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله